وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ السَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَبِّهِمْ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما ذين أيدهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمه وعلت المجوول الحي القيوم وقد قاب من حمل هُم ما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمه ولا هبما وكذلك أنزلنا وقوعها لنا ربي يوم وصرفن فيه من الوعي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 كُلَا وَزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَذَرَى وَأَنَّكَ لَن تَمُوتَ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وهلك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا نَاقِحٌ لِبَعْضٍ نَادٍ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً طَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْخِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْذِلُهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاهِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهَيَاتٍ لِّأُولِي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 نها للعلك تربا ولا تمدنا إنيك إلى ما متنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نستنك لزقى نحن نرزقك والعافية للتقواة، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربهم أو لم تأتين دينا ما في السق في الأولى، ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنِتَّبِعَ آيَاتِكَ وَكُنْ مَعَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَانِتِينَ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى